bismillahirrahmanirrahim Alif Lam تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وَبَمَا يود الذين كفروا لو كانوا درهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فتوف يعلم. لا عليه الذكر إنك لمجنون تأتينا من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذاً وباريد ان نحن نذل نذك لنقد ارسلنا من قبلك في شيء عليم وما جاء ذلك نسلقه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت I uh -huh.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 na. <try> I نحن نحي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا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 وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ الثَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبِّهِ وكل للملائكتي اني خالق بشر من صلصال من حمى إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدي أتجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبا مع الساجدين قال يا إبليس ما لك تكون مع لبشر خلقته من صلصال من حمام قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما تنيل أزينا لهم في الأرض ولا أغويا إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لا لا لا ما فزأنا ما في صدورهم من جل عَلَى على سرر نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل لا إن نبشرك بغلام من عليم قال أبشركم. فَبِأَيِّ مَثَلٍ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَسَنَةِ فِتَنًا سَتَكُونُ مِنَ الْقَانِطِينَ وَلَا مَن يَقْنُقُ نَفْسَهُ مِنْ رَبِّهِ إِلَّا قال فما خطبكم ايها المرسلون أَجْمَعِينَ إِنَّ لَمَن أَجْمَعِينَ إِلَّا مرأته دارنا إنها لمن الغافرين فلما <تصفيق> جاء فإن من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن ذابرها وجاء أهل المدينة يستبشرون فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصر برحاب الحجر المرسلين وآتينا Tak, and well به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كمان Legi nadziała lór a nawi leło nas كلا نسألنّه أجمعين عما كانوا يعملون. بما تؤمر وأعرض عن المشركين انا كفينا كالمستهزئين فيعلمون ولقد نعلم أَنَّكَ يضيق صدرك بما يقولون فتبح بحمد رَبِّكَ.